لي جئ دم تكل النهار ودموي تجري يا رب دهري وحاير بامري يا رب نار الخيام تلهب صدري اف جمرى انا وحاير رب امري سلمو وما اظن تعلم وتدري من عجب خجري انا حاير رب ما تدري يا عباد صوابني تهميل بياد و في قلبي ويبقى حريق عيني قد كان مالكيت ويبقى حريق عيني نار ال موسي ايي با نار ال موسي ايي با وانا وانا لريب وما بتك غابت عيستي بخدر شيء يجيب ما بوغت هب وانا غريبة باني السليب وين نار عيفت جميع wane habum gal beyi jiyati ani ter Al-Yid ri dam'i al-han Al-raya wa-t-chafi Joodak malik yata Joodak malik yata Upa-hari yata upa عفت الخي يامي تلاهيبا جيت اردى حشماء وقعد وكلمة خليني يامي يا عيل شاهد مصرعي وانظر الجيش مخضوب بدمه خليني ياما دمك امس دمع عييتي وهم ويا قلبي اظم خلين يمك قلبي ان فجع وانصاب عايل مصيبه يا لعاد عذاب ديات اعرض مصابي الرايه والشاف ور يضاحري عيني الدار يا وجهه هو يا عباسي جيب شي عيتا وانت كفالك تعال فجعتني وعاي فيك انت الحيه يا ابن عقيد قل تفجيبت لي اشتركني لي رحت وعاي عذبني دهري بغيبيته يا من فرقتني رحت وعفتني واقلاق فجد فجاتي الراي هل ما احنا ما ودي تعالي men hol idalini ayray و البحري حنيتا طودك مالكياتا طودك مالكياتا و البحري على خدي بالغربة وحد وحد لا والي عندي يا بالفاضي النار العيطة فطرة تشدي وجروحة الدين عهدت عهدي بالصبر واحفظت عهدي وبذلت جهدي لو علي عندي غابتيل واليعان وين تيجي لو ayarni zima ani mahniya jarani ara ya u يا الهي عرا عباس ما تخمد باع جمرة غيلي لهفة دليلي لا يعجي في تهدمت أركاني الصفو والدم hayli fajneili hayli fajneili ali la ya chefi ya gumar haish ma sura sajjar يا تشفيل يا غل فضيل وعاك موت غراب Oh ور يض حريق عيني اا يا تقدر تريد لي عيزتك لا جت فاني يي وسيبوني قوم وسيبوني يكفالني اي من هولي عدي ما احملي ويكفي لي ضعوني لا يسيروني لا يسروني وعنك خذوني انا اعتب عالي اكيد دمعتي عيوني عقبك ويلوني عناك خذوني حبيب ضعن لو شال وحنا بسور ماشين من جانب المحميل اجل فتو اسال الله يا Al-Zahri-Hini-Yatayn Judah-Maliki-Yatayn Al-Zahri-Hini-Yatayn raya yatayn